بوك تو تويا اندارتخ اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون ان دي ريستورانت فير في المطعم اربعة في المطعم اربعة واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب ان 2 مع مايونيز واثنان مع المايونيز ان 3 مع وورسيس سجق محمر مع الخردل المسترد و3 سجق محمر مع الخردل. المسترد ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ het عندكم فاصوليا؟ عندكم عندكم قرنبيط؟ اه عندكم قرنبيط؟ اكيت graag melies احب اكل الزرة اكيت graag komkommer احب اكل الخيار احب اكل الخيار اكيت graag tomatie احب اكل الطماطم احب اكل الطماطم يتي اكل الكراث اتحب ايضا اكل الكراث يتي اي اوك اكل مخلل ملفوف اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف ييت جاي اوك اكل العدس اتحب ايضا اكل العدس ييت جاي اكل الجزر اتحب ايضا اكل الجزر ييتي اوك غراغ بروكولي اكل البروكولي اتحب ايضا أكل البروكولي ييتي اوك غراغ بابريكا اكل الفلفل الحلو اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو اكو ني لا احب البصل لا احب البصل أكوني فن لا أحب الزيتون لا احب الزيتون أكوني فن لا احب الفطر لا احب الفطر